بوك تو أوسمين بيدست ثمانية ديلي تليسة أجزاء الجسم <متحدث> أجزاء الجسم ريشم مجا أرسم رجلاً. أرسم رجلا نايبري غلافو الرأس أولا الرأس أولا موش نوسي كلوبوك الرجل يرتدي قبعة الرجل يرتدي قبعة لاس سنا الشعر لا يراه أحد الشعر لا يراه احد تودي اوشس سنا لا يراهما أحد أيضا الاذنان لا يراهما احد ايضا خرпта Al zahru la jara hu ahadun ajdan. Elvar zahru la jara hu ahad ajdan. Rišem oči in usta. Ar sumu Arsum v l'fem. Mož pleše in se smeje. Ar jarkusu v الرجل يرقص ويضحك موش الرجل له أنف طويل له أنف طويل هو يحمل بيديه عصا هو يحمل بيديه شال. هو يرتدي وشاحا حول العنق. هو حول العنق. زيما الفصل شتاء والجو بارد. الفصل شتاء. والجو بارد راكة صماتشنة الذراعان قويتان الذراعان قبطان توديناغة صماتشنة الساقان أيضا قويتان الساقان أيضا قبطان موش يا ثلج الرجل مصنوع من الثلج الرجل مصنوع من الثلج نوسيه لاتش نبلاشچا هو لا يرتدي بنطلونا بنطالا ولا معطفا هو لا يرتدي بنطلونا ولا معطفا Vendar tega moža ne zebe. Lekina rajula, hajru bardan. Lekin el režol, le hajru bardan. On, jesneženi, moš. Hova rajulon, min thalj Hova režol, min el felž.